هارغنو كونجاك إفراد وعم نواله ولا إله غيره يا من تقدست عن الأشباه ذاته وتنزهت عن مشابهة الأمثال صفاته ويا من دلت على وحدانيته آياته وشهدت بربوبيته مصنوعته واحد لا من قلة وموجود لا من علة يا من هو بالبر معروف وبالإحسان موصوف معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية أول قديم بلا ابتداء وآخر كريم رحيم بلا انتهاء وسع كل شيء رحمة وعلما وغفر ذنوب المذنبين والعاصين كرامة ولطفا وحلما يا حليم يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير